استقيم <تصفيق> صراط الذين أنعمت عليهم غيب المضوب عليهم ولا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 نَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ الَّذِينَ قَالُوا ألا نؤمن لرسول حَتَّى يَأْتِيَنَا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ مِن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ السن ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن زحزع عن النار وأدخل الجنة فقد فار الحياة الدنيا إلا مساع الغرور